الناس وبشّر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر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 افلا تذكروا اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ من حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب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 كذلك ذينا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا ذالك نرزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أُبَدِّلَهُ مِنْ من تلقاء نفسي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 قد لبثت فيكم عمرا من قبله أَفَلَا تعقلوا فمن أظم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلع المجرم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 سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كَلِمَةٌ سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون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 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرعوا بها جاءتها ريع عاصف جاءتها 119. عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم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 فاختلط <مضح> به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ذخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون ويكون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها, فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون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 أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مغلما اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نَأْثُرُهُمْ جميعا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ بينهم وقال بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا إِلَى الله مَوْلَاهُمُ الحق وضل عنهم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 يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفتوا قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل يهدي للحق أَفَمَن يهدي الى الحق احق أَن يتبع امن أم لا يهدي الا أَن يهدى فما لكم كيف تَحْكُمُونَ وما يتبع اكثرهم الا ظنا إِنَّ الرَّنَّ لَا نُبْنِي مِنَ الْحَقِ <تصفيق> شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 قل فأتوا بسورة مثله واذعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الكذبوا بما لم يعيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة والمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أتم إذا ما وقع امنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب القلب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجدين ولو لِكُلِّ لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت بِهِ به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 ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يؤجي ويميت وإليه ترجعون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 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تأملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وكذ عليهم نبأ نوع إذ قال لقومه يا قوم إن كان كر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ دَايَكُمْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُوْضِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ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 كذلك نطبع على قلوب المعتدي ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرحون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 قالوا اجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل سائر عزيز فلما جاء السَّحَرَةُ قال لهم موسى أَلْقُوا ما أنتم مرقون فلما أَلْقَوْا قال موسى ما جئتم به السحر إِنَّ الله سيمطله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 فَالْفِزْعَونَ وَمَلَأَهُمْ أَيَّ فَدْنَهُمْ وَإِنَّ الْفِزْعَونَ لَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ المسرفين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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرحون وجنوده بغيا وعذوا حتى إذا أذركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون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 لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الررس على الذين لا يعقلون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 وما أنا عليكم بوكير واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين